ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه النابلسي ا س اتقوا ر ك م إن ز ز ل ل ا ا ع ة ش ء عظيم يوم ترونها ت ذ ل ك ل م ر ع عما أرضعت وتضع ك ل ذات ح م ل ل ح م ا وترى وترى ا ل ن ا س س ك ا ر ا و م ا ه م سكارا و ل ك ن ع ذ ا ا ب ل ل ه شديد ومن ا ل ن ا س من ي ج ا د ل ف ي ا ل ل بغير ع ل م و ي ت ب ع ك ل ش ي ط ا ن م ر ي ه ا ه م ن ت و ل ا ه فأنه ء الله ه ويهديه ا ب ا ل س ع ي ر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 فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وأن وانه على كل شيء قدير وان الساعه آ ت ي ه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم واتبع كل شيء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني اعطفه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 وما لا ينفعه شركه و الهدى ظ ل ش ر ك ي دعويه ي د غير ربحيه من ن ل ذات مضمون ل العشير ب س إ ا ل ل يدخل ل ه ي ا ذ ج آ م ن و ا و ع م ل الصالحات ا ج ن ي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 و الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إن إ ن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق, من فوق رؤوسهم ا ل ح ن ي م ي ص ر بهما في بطونهم يصغر موسوعه ا في م النابلسي حديد و للعلوم الاسلاميه ي جنات ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل ا م ه ا ر يحلون فيها من اساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وودو الى صراط الحميد ان الله يذكر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 ولباسهم في لا حرير وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد إ ن الذين كفروا و ص د و ن عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ جعلنا البيت نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لي ابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في النازي بالحج ياتوك رجالا وعلى كل, ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميقا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام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 ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه ج ع ل ه ا منسكا ليذكروا اسم الله على على ما رزقهم من مجد بهمة شركه الهدى شركه ا ل ل وجلت دعويه غير ربحيه ن على ما ذات مضمون اجتماعي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 وبشر ا ل م ح س ن ن إن ي ا ل ل ه ي د ا ف ع ع ن ا ل ذ ي ن آمنوا إن ا ل ل ه ل ا يحب كل خ و ا إن ا ل ا ف عن ا ل ي ا م ي ه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 ان الله لقوي عزيز الذين إ ن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا أ بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 خاوية فهي خ ا و ي ة على عروشها و بئر م ع ط ل ة و قصر مشيد افلم يسيروا في ا ل أ ر ض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أ و آ ل ا ن يسمعون بها ف إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر و لكن ت ع موسوعه ا ل ل ق ب التي ن النابلسي للعلوم ن الاسلاميه تعدون و ا س م ا أ م ل ي ت ل ه ا وهي ظ ا ل م ة ثم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 و ا ل ذ م و س ع و في آ ي ا ت ن ا م ع ا ج ز ي ن أ و ل ئ ك أصحاب ا ل ج ح ي م و م ا أ ر س ل ن ا من من قبلك ر س و ل و ل ا ن ب ي إ ل اسماء الله ن أ م ف ي ن س خ الله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 للذين ليجعل م و ي و ع ه النابلسي ن ل ل ق ل و ب ه م مرض و الاسلاميه ق ي ق و وإن ب ه م ل ل ظ ا ن لفي شقاق ب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 حتى ت أ ت ي ه م الساعه ب غ ت ة أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم ع ق ي م الملك ي و م ي ذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعير والذين كفروا وكذبوا باياتنا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مرير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 موسوعه النابلسي للعلوم ف و ر الاسلاميه فلا ينازعنك موسوعه النابلسي ا للعلوم و الله الاسلاميه ت م و ب اسماء الله الحسنى ألم, أن الله يعلم ما الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء و ا ل أ ر ض إ ن ذلك في كتاب أ ل م تعلم أ ن الله يعلم ما في السماء على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما, وما ليس له م به علم وما للظالمين من نصير وإذا ك ا د و ن ي س و ن ب ا ل ذ ي ن ي ت ل س ي للعلوم ا ت ن ا ق ل أ أ ف ن ب ئ ك م بشر من ذلك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 أيها الذين آ م ن و ا اركعوا س ج د و ا و ع ب د و ا ربكم و ع ل و ا ب ل س ي للعلوم ت الاسلاميه ح و و ن ج ه الله, حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو ج ت ب ك م و م س و ع ل عليكم في النابلسي د ي من ملة حرج م ل م ن م للعلوم ف ي ه الاسلاميه و ش ه ي د ع ك وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه ة واعتصموا ا ب ل ل واعتصموا بالله هو مولاكم, واعتصموا بالله هو مولاكم, واعتصموا بالله هو مولاكم